يا حزينة افرح يلامن في قد حبك سني وضحك يلامن ضلع ذاك الصباح انسي هالخاين كنك ما تحبينا ابتدا هاليوم تنهين صياح دمعتك هذي ترجع لك حنينة ولا همك ضيقتك ذاك النياح ورحلوا بعد قوقك ولكنك تهمينك ورسم حبك ورماذيك الألواح وانت باقي بهالمكان تبكينه حتى دموع الحزن تشكلها الرياح افرحي ورني درحك بزوايا هالمدينة وضحكي دامنتها انت عام الجراح لكس الحربي مريان زمنطعي